الحمد لله وصلنا بكم الله الله اتكلمنا عن اول اصل مختلف عليه هو نامة الصحابيه الفان الصحابيه ثم تاني اصل مختلف عليه هو ان قبل طبعاً قبلنا الاختلاف في أولاً بعض الرسالة قالوا أن يأخذوا مشارعة من قبلنا ولكنهم قالوا ليس بدليل يقصدون يعني اللي هو مية القرآن السنة يعني جعلوا كابعة للقرآن مش مشغير المستقبل ليه علشان لما لنحن نشوف ما يبني على دليل شارع من قبلنا نجدوا لنبني عليها مشهلة قليلة لنبنيش مش عليها مشهلة كفيرة مثل الأدلة الإجمالية الأخرى فلذلك عدوا بعض العلماء مش دليل إجمالي المعنى اللي احنا ما نفردوش بدليل المستقل ولكن هو يأخذ به كدليل من أدلة القرآن مش دليل مستقل بسم شار عملي لا أول شيء الشيء الثاني اللي بعد يعني إيه يقال يعني اللي فيه ناس بتنكر شرعنا قبلنا هو شبه ما فيش إنكار على مسألة إحنا اللي احنا اتكلف فيها إذا انكروا شرعنا من قبلنا لو لم يثبت في القرآن والسنة دليل بيذكر او ثبت دليل وعرض ماشي فشرع من عندنا اللي هو الكلام فيه اللي هو المنخر إلينا بطريق صحيح من الشرايع السماويه السبع فلو ما نقبلش الطريق الصحيح يبقى ده مش المقصود بالعناوين اللي بيقولوه هنا شارع من قبلنا خالص علينا والطريق الصحيح او الصحيح هو الايه؟ القرآن القرانه والسنه ماشي فلو القرآن او سنه صحيحه الاثنين حاجه من من شرع من قبل ولم تنكر عليه هل ذكرها له ولا؟ يكون إقراراً له ولا لأ؟ فده, فده المسأل ف... فلنقل إلينا بطريقة صحيح من الشرع السماوية هذا اللي نتكلم به فيه طب لنقل إلينا بطريقة صحيح من الشرع السماوية ده نقسم بثلاث إيه أقصر هذا بسل الله الموضوع وعلى كده نبقى أول حالة ال... الشرع هم وأول ورد في شريعات في شريعتنا ما يطول زي مسألة مثلاً جعل له إيه سنة سنيم سنة تيروا من ونفيع وقضون الرسية مجيء فالشاعة دي أخطر مسألة في التنفيس وأخطر مسألة في الصور فدوت كل الإعلام متفقين على إنه ما لا ليس بحزة بل إيه الحزة في إيه؟ في في قرآن طيب كان قسم شرعنا قبلنا هو ما حكاه الله عنه ووجد فيه ووجد في شرعاتنا ما يؤيد يعني ربنا حكايا عما كان قبلنا ومن شرعتنا جات فيها دلّة بتؤيد هذا الكلام مهي؟ منها مثلا اللي الرجم الموجودة في التوراة شرعتنا جاءت برجم اللي هي ازال المحصن فهذا برده لا خلاف فيه لا خلاف ايه؟ في اللي هو ايه حجة بس حجة من جيلة القرآن والسنة هما ذهلوا بيه مش من جيلة ساعة من ايه النقل. الخلاف بقى فيه؟ في اللي نقر الينا وما فيش دمير من القرآن والسنة دللوا على نسخه او ابطالوا يعني ولا برضو دليل من القرآن السنة دل على مشروعيته في حق الأمة الإسلامية فدوت اختلف في العلماء على ثلاثة أخوة قول ويقول اللي هو شرع عندنا ينزمنا العمل به وينزمنا وجعل دليل كاين دليل من القران السنة. يعني دليل قوي ماشي يستدل بذلك الامر ربنا عز وجل بالاقتداء بالرسل وكذلك يستدل ب في القران السنة من غير لما قرصنا مع كارلوس يبقى يخالف يبقى هو يخالف ده الخال الراي الاخر اللي هو لا مش شرط حتى ياتي دليل من القران بي بي ببيان مشارته باستدلوا دليلا منها اللي ايه لكل قالوا القرآن تبين لكل شيء فاحنا مش محتاجين خلاص بعض القرآن لحاجة ممن ثاني قبل وبعض من هؤلاء من هذا القول قاموا إن أصلاً ما فيش في شارع من قبلنا حالة يعني اللي إنتوا بتقولوا عليه هدية ذكرت يعني إلا يعني ما ذكرتش يعني يعني أصلاً ما فيش حاجة في الشرع من قبلنا إلا والشرع أتى بالكرار أو إيه أو إنكار فالحاجات دي اللي إنتوا تذكروها في في الشرع ما ينكرها أو إيه يخرها ولو إسمان أصلاً القرآن جاءت تبيان ل إيه لكل اسم فهمين ولا القول الثالث اللي هو بقى بيقول اللي هو حزة ولكن حزة ايه يعني لو لم نجد غيرها مستأنس إيه بها أو وأما لو وجدنا غيرها فيكون إيه فتكون غيرها أقوى فهمين يعني لو أنا عندي أدلة ثانية يبقى أنا عندي أدلة ثانية أنا مشكعي دليل غير ده وبالتالي سيبقى دى المراجعة من المسجاني للقبل مهم؟ إذن هذه الثلاثة في مسألة شرعه من قبلنا فيها دي حاجة عنده وشكاله؟ طب طب طب ممكن صحابي يأخذ بشارعه من قبلنا؟ ممكن صحابي يأخذ بشارعه من قبلنا؟ عنده بشارعه من قبلنا حج على حسب من ذهبه بشارعه ايه؟ هل يمكن أن تأتي العام بخور الصحابي؟ ما هو أصلي؟ ما يعني عندنا لأن الصحابي أخذ فقدرت سرعة من قبلنا لو يعني الصحابي ذكر اللي هو دليل وسرعة من قبلنا فهذا يعني العالم لو يأخذ بسرعة من قبلنا هل يأخذ بكلامه؟ لو نعلم أن يأخذ شيء أحضر فهم؟ لكن هذا يدل لو نعلم عند المدهب الصحابة الحجة هذا يدل على أن بالأصل يصبح مقبلنا حجة إلا لو عند العلم دليل ثاني أقوى من المدهب الصحابة فهم؟ ما فيه إشكانه؟ طيب بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الحق وجعله خاتمان مليئين فلعلى شريعته وخاتمة الشرائع كانوا في كل شريعة قسمان أصول وفراء، فالأصول هي الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار والاستسلام لله وحده وإفراده بالعزة، وهذا القصر قد اتفقت عليه شرائع الهندية جميعا كما قالت على إن الدين عند الله الإسلام، قال ومن يتبع الإسلام دينا فإن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أما الثروة فقد اختلفت فيها الشرائع المقصورة في هذا الباب، والمراد بشرع ما قبلنا ما نقي علينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية الساقه. إذا المراد بشرع قبلنا هنا في مش أي شرع قبلنا. أقصد إيه؟ ما علينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية من الشرائع السماوية الساقه دي من الحف الجرد ده عائد عليه متعلب به. اه بما نقل الينا مش متعلق بطريق صحيح عشان بطريق صحيح دي يعني من القران والسنه اما ما نقل الينا من الشرائع السماويه السابقه بطريق صحيح يعني كان الكلام معناه كده ما نقل الينا من الشرائع السماويه السابقه نقل إلينا بطريق انه صحيح والطريق الصحيح لمعرفه لمعرفه شرع من معرفه شرع من قبلنا ونظر القران والسنه من الذويه الثابته ولا عبره بما في الكتب التي لما في الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى اليوم لأنها قد قرأ عليها التحريف والإيه والتبدي يفهم ما هذا في إشكاله ومع حكاة القرآن والسنة من الشرائع الأنبياء السابقين يمكن تقسيمهم إلى الأقسام الدائرة يبقى اللي ذكر في القرآن والسنة من الشرائع الأنبياء السابقين يمكن أن نقسمه إلى ثلاث أقسام أولاً ما حكاها الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم ورد في شريعتنا ما يبطل أولا سهل ماشي وهذا لا خلاف في أنه ليس لحج مثاله قول تعالى وعلى الذين هذا حرمنا كل لديه ظفر ومن البقر بالظلم حرمنا عليهم شحر مهما إلا ما حمل جرورهما أو الحوايا أو مقتل طبيعة ماشي ربنا عزز حرم على اليهود أي شحوم البقر والغنم إلا بعض الأشياء وكذلك حرم كل الذي يظهر فهذه الأشياء الشريعة أجازتها في فطرة الشريعة أطلت هذا نسخت هذا فنحن نعمل منشى ومن هذا رأي أي زي ما قلنا تمثيل عن الإثاني في الجوابي وفضون الراسيات فكان في شرعة سيد نوسف العماني اللي لا يغوز أما في شرعاتنا لا يغوز ونهى السجود من غير الله تعظيم عن الشريفا فإخوة سيدنا نوسف وغير لديه سجدوا له تعظيما عن وكان هذا جائزا قبل الإسلام وأما شرعة الإسلام فأطمته ودعمته كفرا ماشي؟ وكذلك من هذا آه يعني آه في صوت الكاف إيه اتخذ عليهم إيه لقتلي المسجد إيه قال ابن آدم أن أخذنا عليهم مسجد ماشي؟ وجاءت الشريعة نظير أنه لا يجوز ذلك. سابع يعني كما قال الكثير في كتيبه أن هذا بيان دم من القرآن وقال قال لدينا غلب على أمرين فكلهم غلب على أمرين يعني فهذا مذموم أو حتى لو قلنا أن هذا بيان يعني م ماس تريد الخير وكذا وكذا سأقول ذلك أو ذلك فشريعتنا جاءت ب بنقض مثل هذا فلا يخف مش هذا يأذن إيش ماشي، ففي أمثلة كثيرة أو يعني بعض الأمثلة في بعض الأمثلة في أي في الأشياء اللي اللي جاءت في يعني ذكرت قبل شريعتنا وورد في شريعتنا نورث. حاجة اللي هي سورة الكافر دي, سورة دي مش شريعة ما هو قبلها ده إيه الناس ما نمشي داعش شريعة. فده طبعا ما فيش إيه ما فيش حد قال لي اللي ده دليل أصلاً. ثمانه يا ماشي طيب ثاني حاجه ما حكى الله, الله عنه ووجد في شريعتنا ما يؤيده فذا لخلافه في انه شرع لنا يبقى ما حكى الله عنه ووجد ووجد في شريعتنا ما ايه ما لخلافه في انه لنا ولكن الدليل على ثبوته هو ورد في شريعتنا لا ما ورد في شرائع الانبياء السابقه يبقى الدليل على ثبوته ايه اللي ورد في شريعتنا مش ورد في شرائع مثالا يقولون تعالى الذين أبنى نكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين أبنوا قبلكم هذه الآية تدل على أن الصيام كان مشروعا على نوم قبلنا من الأهم ثم أفريضا علينا ماشي؟ تفضل يبقى تاني إيه؟ تاني التصر اللي هو الشبيعة الهدتس وده كتير في القرآن زي وإن منها أي ترجم منها رجم يعني الزنا المقصر وإنها تحريم أشياء كثيرة الزنا والخمر وكذا وكذا وكذا من أشياء محرمة في كل الشرائع فهذا إيه صار عندنا من, من زينت إني بي صرعنا بإيه يدل عليه مش من زين اللي هو صرنا من فضله التالت حاجة بقى ودي أشياء خلاص حقيقية من أهل العلم ما نقل إلينا على المختار بما يدل على نسخه أو مشروعياته في حقنا شيئا. ده بقى محل خلاف يبقى فيه اشترية عند بعض الاخوة اللي هو ينكر شرع من قبلنا ويستدل ينكر شرع من قبلنا على إيه؟ على اللي إيه؟ اللي شرع من قبلنا نسخ فدوت في الإيه؟ النسخ ده لثبت عندنا نسخه ده ايه؟ ده كل مجمع لدانه الشرعينا مشيبه فيه اشكالية برضه لنسل ايه؟ فاهم حاجه ان ايه؟ فاهم حاجه ان ايه؟ بس دي مش علمان يعني بعض الاخوة دواب بسبيله خارج محل النزاع خارج محل النزاع فمحل النزاع في ايه؟ محل النزاع اللي هو نطل الينا ولم يقترب من القرآن والسنة ما يدل على نسخه او البطلاني من جهة ما يدل على نسخه او البطلاني فهذا هو محل الخلاف بانع لنا، هو شرع لنا الزمن العمل به أم لا؟ بقدر الماء قالوا اللي دا مش موجود يعني. مش اسمها اللي هو ايه اللي لم يذكر فيه في شرعنا ماشي؟ وقالوا اللي كل الأشياء ذكرت في شرعنا وتحدوا اللي حد يأتي بايه؟ بحاجة بشارعة من قبضانة مش موجودة في ايه شارعانة وذكرت في القرآن والسلام بس قالوا لي اما ذكرت اجمالا او ايه او تفصيلا فحتى على القول ده هيبقى لو نحن خدنا بشارعان وقبضان شارعانا هيبقى من باب الاستئناس اللي عشان ممكن يبقى دليلها خفي الاجمال يعني ده اجمال خفي فيبقى شارعان ونقبضان يوضحونا وممكن يبقى ذكره في القرآن يعني يا رب القرآن ذكر شرع ما قبلنا في هذه مثلا غير إنقار يكون هذا دليل له في القرآن يكون هذا دليل له في القرآن فقالوا مثلاً ما جاء في أو مثاله ما جاء في قودي على لمن جاء به حمل بعيد فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة في شريعة يوسف عليه السيد ما الجعالة؟ جوعالة ليها صور صورة اتفق عليها العلماء منها هي الصورة دي اللي أنت تقول الحاجة المفقودة دي اللي هي لقيها ياخد قصد ماشي فزيت فيش دين وقرآن والسنة دل عليها كنص خاص يعني ماشي فعلماء استدلوا ايه تخاريه ايمن جا بي بعيد هو جاي من قبل سيدنا يوسف عليه السلام على جواز الايه طب العلماء اللي بيقولوا اللي ده موجود في شرع في شرعهم قالوا للأصل في المعاملات الايه الاباحه الا ما إلا ما دل يعني إلا ما مشتمل على ضرر والضرر ده من ظلم أو رضا او غرض فقالك يبقى الاصل في الإباحة؟ شرعنا فهمان، ولكن هذا الأصل في خلاف كبير مع العلماء في بعض العلماء عندهم الأصل في المعاملات التوطيف، زي الشفيعية والماركية، فعلى هذا هاي بالنسبة لهم دليل لو هم عندهم صرعة منين وقدنا، فهمان وإن كان دليل راجح أو محترم ال الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحلف. طيب خالد تعالى في قصة ناقة صالح دمثال آخر لصرعة قدنا. ونبئهم أن الماء قسمتهم بينهم كل شرب محتضر يعني نبئهم أن الماء قسمة بينهم وبين ناخب كل شرب محتضر فهذه الآية تدل على مشروعية قسمة الماء مهايئة يعني قسمة الماء مهايئة يعني اللي احنا نتفق اللي, اللي مثلاً أول ساعة القوم دولا يشربون من الماء بتاعة البير مثلاً والسال بعديها القوم التاني والسال بعديها القوم ال بعديها القوم التاني فدي اسمها مشروعية قسمة الماء مهنا إنه قسمة المنافع بالتناوب يعني بحيث تكون بهذا مدة معلومة ولذلك مدة أيه معلومة فبرضو اللي قالوا اللي دي موجودة في شرعنا قالوا الأصل في العين في المعاملات اللي ما حصلوا فش ضرب الضرر ده زي, زي الظلمة أو الغلر أو الربا فما فاش الكلام ده وفي نفس الوقت فيها منفع الناس الناس تعرف ايه في شروق فبالتالي شرعينه عليها حتى لو ما عندهاش بريب ايه شرعينه لكن زي ما قلنا برضو اللي على القول بتاع الاصل في معاملات التوقيف اللي احتاج ليه ميدالي فهي جزء الاستدلال اللي على جواز ذلك في شرعينه ذهب أكثر علماء إلى الاحتجاج بسرع من قبلنا ما لم يريد في سرعين نصر هذا المذهب المشهور عند الحنفية والنابتية في الحنابلة وهو أحد القولين عند الشافعية والقول الثاني للشافعية أنه لا يحتج به وده الأظهر عند الشافعية ما لا يحتج به وعنده من سبعاتنا تبقى جاءته به وعلى ما بقى اللي قاله اللي هو شرع من قبلنا حجة ودلوا عنا شرع من قبلنا شرع إلنا ما لم يصف ما يلي قوله تعالى أولئك الذين هذا الله فبيلدهم اقتده وجل السلال أن الله أمر نبينا صلى الله عليه وسلم الذين سبقوه وأمر الرسول أمر بأمته طب العلماء الثانيين ردوا على الآبي بإيه؟ هذا اللي هنا المقصود بالإهتداء والاقتداء في طريقتهم ومسلکهم وإيه وعقيدتهم ليس في تفاصيل شرعية ليس في تفاصيل شرعية نفس الإيه نفس الرد لأنه في الصحابة عليكم بسم الله وسلام الله تعالى لما لما أخذوا الصحابة فقالوا ذا في طريقتهم وهديهم وسنتهم ليس في إيه ولكن لا شك الإيه اللي, اللي برضه فبقضيها مختلية دل على لو انت مش عارف اي دليل خالص مش مركح معك حاجة فكونك تفعل حاجة من سنة من الانبياء او من فعل الانبياء او من قول الانبياء افضل من انت تاخذ بالرأي التين فعلى الاقل ان إلا احنا مش كايين ترجيح الا هذا يبدأ مركح شنو الشرع <سؤال> اللي <سؤال> ممكن قالوا تعالى في المرحله إليك كانت متبعه من إبراهيم. ابراهيم عليه السلام ان بسم الله انا اللهم رسولا متبع لنا تتبع لنا ابراهيم ملته دين وملته دين وشرع يعني ما قالوا ايه اللي هو الشرع من قبلنا وده مش معناه خالص يعني ان بدين من قرص السنه لان حاجه خاصه بالقرص السنه قالوا ان ايه جاءت بيان لكل شيء <تصفيق> واللي هو الشرائع نسخه كاملا فبالتالي احنا مش مستمرين بايه يعني احنا بنساوي من قبلنا ففي بيان لكل شيء والام كما قال تعالى في ما جاء كان تابعا يعني اتبع من نتاه في من ناحية وما زي الطريقه بهذه الدعوه دي قالوا تعال شرع لكم من من به نجل لنا لنا شرع عليكم من الدين من وصى به نوح رجل سداء ما بين انهم شرعوا من الشرع نوح عليه السلام سبب ان شرعوا لنا ما لم طيب طب العلماء بقى اللي قالوا شرعنا قبلنا شرع لنا ردوا على الفريقه الاخرى المغلوله جعلنا ايه ان ربنا شيء ايه بالاي جعل شيء بهذه الأشياء ذكرها بدون إنكر فكونه يذكرها بدون إنكر يدل على إقراره لها ولو لم ولو هو لا يقول بها ولم يمكنها يكون يكون ناقص في التبير يكون ناقص في التبير فكون ذكرها بدون إنكر فهذا يذل على إقراره لها a já um, no, no, to prohloubím v Arzách. ببيان اللي حصل لنا من ناحية الاستخراج عن الأشياء، إما إجمالاً قصيرة لكن قد يخفى هذا البيان على بعض العلماء أو بعض الناس، فيكون شرع من قبلنا مما إيه يوضح البيان أكثر من هذه العدالة السريعة بدت بطرق مختلفة، وبدت شرع مجازع، وبدت بإجمال القرآن، وبدت كذا، وبدت كذا، فبهذا إيه واضح. وكذلك لم يأتي القر القرآن يأتي بشرع مقابلنا ولكن ينكر القرآن صريحا ويكون مش مه مش صارعنا لا قدام صارعنا يبقى ينكر القرآن صريح صريح والمعارضة لا فلو لو العالم مش عارف يوصل هنجبه ولا فكون ذكر في القرن السنة الوسطى مقبلة ما لم ينكر إن كان على مسرعياته ولو العالم دقق في البطر ممكن يجب مسرعياته إجمالاً أو تفصيلا. مفهوم معنا ولا في إشكال في حد من المشفين إيه يبقى المختارة بشعر ما خبرنا شعر ما إيه لنا ولكن من ناحية الاستقراء هو ذكر يعني جاء بشرع ببيانه إجمالاً أو برسالة قد يكون بيانه أو ذكر يعني مجمل أو مش واضح لبعض الناس ويجب شرع هذا يوضح إنه هو القرآن مكرر أو السنة مكرر. طيب وإن ذكر في القرآن والسنة بدل قارئ على قارئ القرآن والسنة لا هو على أنه من شرع مشرعنا. طيب، أمثلة على السداني، إن واحد الاستدنال على جعاني طبي تعالى الموجهة بيش حلم بعيني وقد ذكر هذا أو ذكر هذا في أكثر قطب الحال هابلة الفقير وذكره أصدر كشيف من واحدهم هو أصدر كشيف في القصولة، وهو بنت إحنا قلنا، قلنا إيه وجه السدان الآدم، صح؟ في إشكال صح أنه في حد عنده اختلف عن مجر طيب أثنين سبباله على مشروعية الضمان بحوله تعالى وأنا به زريف أي وأنا به كثير وضمان ماشي ولكن العلماء برضو اللي قالوا ليه الكفالة والضمان يوجد دليل على مشروعيته ولو حتى لم يوجد دليل خالص لو التوامن يعني لو دليل خالص إيه؟ كما قلنا من الأصل في هذه المعاملات الإباحة أوليك هذا كرس المشيه في البحر المسيط وعلى سباب الشفاية ومتكون في ثلاثة على جواز المصانعة السلطاني ببعض مال يتيم حتى يسلم الباقي أو حتى أصل يسلم البرقي إلى خش غرالي وليتيم أن يأخذ السلطان المال كلهم أبو الكريم Dimostrad zanič sa mémoštin na hrob FourdALLY i a te netoje. Choj hating zaničku š95 x22 ść oh が ti poždy zanptou ale rítni mojivo je假iko jako součas dat hroeli bojáiche o nám ne rítlí طيب لذلك بس تدلق على جواز مصانعة السلطان يعني انت ترقب قلب السلطان او تلاهم السلطان او تصانع السلطان او تريح السلطان بفلوس الفلوس دي ممكن تبقى بعض المال اليتيم حق يعني هو ما انت ليه تحق ماشي مثل من مثلا المال اليتيم مين مثلا وليكن مية ألف في مية، والسلطان أو القاضي أو المسؤول عن المواد هذه ممكن يكونهم عليه، فانت تقول مطير خذ منهم كذا، خذ من خطر بس عندها وبدأت على جهاز مصانعة السلطان لبعض مال اليتيم يعني السلطان المقاضي أو الرجل اللي الحسبة بتاعتهم أي إيه انت تخسر ف... اللي, اللي هو مثل بلاكشي بإيجفنوس فا إيه تصانعه بديد يعني تصانع منها خمسة في المائلة لحيانا بتقاشد اللي اللي هو اللي هو بإنزال كله أو اللي هو بإيجفنش فجاء فالخاصه دي على دي أو جعله إيه يسمي. ماشي؟ ولكن برضو لما يجي ننظر إلى قدلة الشباعة نجد إلى قدلة الشريعة جاءت برتيكاب أخفة بررري ايه؟ وايه؟ و... و... وجلب أعلى المصلحة ماشي؟ فنجد برضو الشباعة لسا من قدلتها بتدل على ايه؟ على ده رب حالا الزدال على عدم الفضلين البوعي إذا لك الشاتع لتحركة أعلى لا لا لا قياسي على خط الخارج السفينة ينتفع بها مرتفع ينتفع بها مرتفع فبعده صداده على عدم تضمين الراعي إذا ذكر الشاه المشرفة على الأهلك الشاه المشرفة على الأهلك أتنوت فهي كده كده أتنوت وهو مش ملكه فراح إيه؟ نبحه علشان يكافينا في عمينها ما مئين مئين <تكلم> ايه؟ مش بس. الراعي تبع الشاة. إذا الشاة دي مش من في؟ لا. <تكلم> <تكلم> <تكلم> لا. لا لا. الظاهرة يعني إن إيه الواحد يعني واخد أخرى يعني كي يرى على إيه يرى أشياء من صاحب. المضيف. هذا الراعي بعد الشاة هتسرف على هلا. فراح بكاها فهذا القاضي يحكم بأنه هو يضمن إيه؟ إيه يعني يسعى خلوة الورمانية دي أو يضمن هذا يعني ولا لا, لا فلا يضمن دي عشان هو حكتين إما تهلك رضايا النفر وإما إذبعها فينتفع بها هو ما أضمن خلفه. ماشي؟ فالحالة ديت إيه؟ ورده مخلص على خرق وإيه؟ الخضر أسفلنا ينتبع بها هاليوان رفوعه هي معنا؟ وبرضو إشارعونا جاء بأدلة منها بل على ذلك بل على إيه؟ على ذلك في حتة من سيتها بهذه المسألة إشارعي ما قبلنا برضو لو يفرق بينك لو النص القرآي أو النص النبوي جاء بقصة من قصص مضحب لنا أو بذكر قول من قبلنا أو فاعل من قبلنا أو طريقة من قبلنا هي الأنبياء أو من أتباعهم وهو يريد أن ننتفع بها والسياق يدل على ذلك فإذا كان السياق يدل على ذلك فهذا شرع لنا لأن النص القرآني السياق يدل على أنه هاتى بهذا لننتفع به أما الخلاف الحقيقي في لو كان الكلام على قصة وجاء هذا المعنى اللي هو الشرع والخبرة يعني عرض كده يعني شيء مش مش حاجة أساسية في القص مش حاجة أساسية في الموضوع تأمين الفرق بين هذا هذا فمن المثال الأول الشرع جاء بالمعنى عشان نتفعدي مثلا أشياء منها آه مثلا آه حديث قاتل مائة نفس السياق النبوي بتاع اللي بتاع الحديث يدل على إنه يريد اللي إحنا من نستفيد من القصة وهو ذكر قصة من أجل القصة فكان عن كده يعني إيه بيه وكذلك مثل إيه الحديث اللي هو بتاع الرجل الذي كان معه ديون عليه قصدي يعني استدامة ووعد الرجل الآخر اللي هو يغطيه يعني إيه أبداي في اليوم من فلاني فنما جاي اليوم من فلاني إيه البحر إيه يعني الرياح يعني إنتما هدلاوي لو يوصل بالبحر فراناً إيه فهذا الحديث ذكر يعني إيه السياح الحديث اللي هو لا يذكر إلا من أجل هذا فما يجيش يقول إيه لا يعني ما انتفعش بيه أو ما نستفدش بيه فوائد شرعية لا هو الشرس والسلام اللي لم يذكره إلا من أجل أن ننتفع به فينطلح من سياقه ذلك تفهمين معنا؟ بيث في قصة برضو أصحاب الأخدوط تفهم معنا؟ فيوجد يعني لو يظهر من السياق القرآن أو السنة زي برضو سيدنا الله إبراهيم في ذكره في مساءة الكواكب والقمر والشمس ماشي؟ والآية وبعديها قال ايه تفتحوا بيوتنا إبراهيم على قومه ففيها واضح يعني من دلالات القصة اللي فيه اقرار على ايه على على الفعل اللي هو فعله برضو زي قصه سيدنا إبراهيم في ايه هذا كبيرهم انا بسالهم ان كان منكم وان كان دي يعني فيها كلام شويه ماشي فايه في دي بالذات يعني بس يعني عموما الباقي دي دل السياق على اللي إيه اللي القرآن أو السنة يأتون بهذه الأخذ أو بهذي الأفعال أو, هذه الأفعال أو هذه الطريقة ليقتدى بإيه أو يستفاد من القصة أو يقتدى من اللي زي قصة الخضر قصة الخضر واضح إلا يجي فيها إقرار من القرآن عليها كلها فاا فهذا إيه, إيه فهذا مما ينبغي أن لا يوجد شيء لازم مش أما في في لو ال ال المعنى اللي من قصة معنى غامضة معنى مش واضح إن القرآن بي إيه بيقوله من أجل إيه تشريع أو من أجل بيان الفائدة أو من أجل نحنا نتأسّل فيه زي إيه والمجابي حمد علي حمد علي هاي الحلات هاي بقى مش مش جاية من أجل إيه مش واضح فيها إنه إيه حاجة أساسية بخصة أرحية فده اللي فيه قلنا برضو إن هو إنهو راجح الإيه الإستداد بيو إن كان يعني في الظاهر والله عالم بالبعض والاستقراء هذه الأشياء إنه كل هذه الأشياء سنجد أنه في الشريعة ما يدل عليها ولكن من باب جامع الأدلة وكفر الأدلة أو من باب بيان المجمل في اللي يبى الشرع المقبول ممكن يبين النجمة في الشرع وكذلك وجدنا في الاستقراء اللي يجيبه فش حاجة مما أتى من القرآن فيها في الشرع المقبولنا إلا لو هو لا يريدها أو هو لا يبى يدها نفر عليها إنكار واضح ما يسيبهاش كده فاا لو لقيتها متسامه يبقى غالبا موافق عليه فعم الاستقراء لو لقيتها متسامه يعني فش إنكار واضح عليها يبقى اي ايه متوانق عليه عليه من معنى من بقى الحاجات اللي ايه انه ممكن برضو يبقى عليها خلاف مسألة شرع المخدنة او الذكر اللي بيس صار من رسم المخدنة مسألة ان ايه في قصة اصحاب الاخدود لما الكاهن او الواهب قال ان ايه للغلاب ان ايه ان ذهبت للساحل فقول كده وكده وكده وان ذهبت ان ايه يا أبوك يعني أني والدك فأقول إيه كنت عند الساحب أخارني الساحب إذا قلت بالساحب فأقول أخارني إيه والدي إيه فا استدل بيها استدل بيها بعض العلماء على جواز الكذب في مثل هذا في مثل هذا وده أن ألاقي من الشرية على عليه من الشرية على نالية عليه قال أجاز الكلب في في العدو في الحرب يعني وعلى الزوجة من جات المدح يعني لحظة كانت جميلة أنا ما بتكونش جميلة تعامز الأمر ما بتكونش ما بتتعرض الأمر وآآه وبردو في الصبح من أجل لهذا ضروره هذا الشاعر جعل هذا كضرورة في جوانات الكتاب أو كحاجة من نزلة ضرورة. فإن الضرورة تقدر بقدرها وعلى حسب كل حالة ففي الكذب الضرورة مختلفة عن الجهاد مثلا مختلفة عن كذب كل حالة الضرورة الشرع هو المقدرها والعلماء قاسوا على هذه الثلاثة الأشياء ما هو مثلها؟ الضرورة أو أسجد ومن هو اللي حصل مع الغليان؟ اللي حصل مع ماذا؟ يعني هي ضرورة أكثر من مسألة الصلحة مثلاً من المتخص منها مفهوم معنا؟ هذا طبعاً معلماء اللي يعني طبعاً مع فهم إن اللي فعلاً يكذب على الزوجة من ناحية المدح عشان مرسل في ناس بيفهم مفترضين غرط فإيه بيبقى براحة من ناحية المدح يعني هذه ضرورة فعلاً في بقاء حز وجيد يعني إلي يفهم الواقع أو يفهم طبيعة اليساء هذه ضرورة في لقاء الحزري، لا الحزري لا تقع رجل الذي لا يمدح كثيرا سجته هو بيهب الحزري بتاعته ما يشوفه، بيضرب يضرب الحزري بتاعته ما يشوفه. فعلا اللي فعلا ضرورة هي أي مش واحد يجي يخص عليها يعني يفسرها حاجات حيفا، لا دي حاجة ضرورية. الشيء كذلك الصحيح بين المتفصمين الشريعة. شددت مسألة التفاصل والشحلات والله هي لو كان يعني كذا ليس الكذاب الذي ايه ينمي خيرا او ايه يقوله خيرا ماشي ف يعني اللي يستحكي ما مايس متكت هذه برضو من الضرورات يعني ماشي وطبعا الحرب واضح اللي هي من الضرورات من الضرورات في مسألة الكذب مسألة ايه الكذاب. ماشي الكلام وبرضو طبعا حديث الثلاثة اللي إيه اللي برضو الصخرة غلقت عليهم هذا الحديث برضو جاء للإيه اللي, اللي استفاد منه واضح السياق النبي صلى الله عليه وسلم جاء به لكي نأخذه من العبر فهذا ينبغي أن يكون خارج محل الجزع ده دايق أكنه مشروع بس شان إيه واضح في السياق الرسول صلى أتى به لإكرام به ولأن التبعه فهون عم فبالتالي يبقى شرع من قبلنا هي يبقى مراجعة هو يعني أول مرتبة اللي شرعنا جاء بتأييده بالنص الصحيح ماشي واضح وبالتالي ويل بشارعونا من باب اللي شرعنا هو لا تبي بالنص الصحيح لوضعه المرتبة الثانية اللي شرعنا هي به عن طريق الإجماع عن طريق الإيه الإجماع يبقى مننا في مرتبة أقادة من مرتبة النص الصريح به وهي أكد سيكون صرع لنا وهي مطموعة جزء لأن شرعانا أتى به الحالة الثلاثة اللي العالم شرعانا أتى به على سبيل المشكل الحالة الثلاثة أو رقم الرحمة يعني اللي شرعانا أتى به ويظهر في السياق الإقرار إقرار يعني أو يظهر في السياق اللي هو الشرع بيعلمنا منه. ماشي؟ فهذا بالطبيع حجة فده يكون مرتبة عامة يعني. فهي كده عامة اللي هي هكينه خرعونه. هكينه جديد قرآني بالضبط في الاشتراك. فيما ده التانية والمرتبة التالتة اللي هو الشرع يقاتى به الإجمالي. يعني اقاتى به إجمالي. نفهم معنا؟ فضل. يعني اول هتبقى الشرع جاء بنص صريح فيه من القرآن للسنة منفصل. الحالة الثانية كل الشرع أتى به ل ل ل للاستفادة منهم أو يوضح من الشرع إقتراح يعني الشرع واضح جدا الشرع يقر من استشهاد من السياق فهذا حجة أخلاص ده من من شرعنا. شرعنا من شرعنا يعني هو شرع اللي شرعنا من إقتراح القرآن دي يعني ومن الثالث معتاده اللي هو هيبقى هو القرآن تلي وإي والعالم استدل أيضا عليه بدليل إجمالي أو بدليل الخفي فهذه برضو يكون حجة من جهة البليل الخفي أو إجمالي من القرآن والصنة أو جهة برضو اللواء فراماً قدر رامع مرتبة للعائل مش قادر يوصل لدليل إجمالي عليه ولا دليل خفي عليه من القرآن والصنة وكذلك مش قادر يوصل لدليل ينكيه من القرآن والصنة ففي الحالة دي هل يبقى شرعنا؟ شرعنا قدرنا برضو شرعنا ولكن مرتبة أقلنا طبيعي أقل وفي الأغلب الله أعلم اللي هو يبقى في دليل إجمالي يدل عليه ولكن العالم هو اللي مش قادر يصور مفهومنا المرتبة اللي بعد كده يبقى شرع يعني قرآن الله سبحانه وتعالى وَإِذَا المطاله العكسيه بقى اللي هي لما نخص بيها شرع مقابل يعني اللي هو القران صرح او السنة صرحت في النص الصريحه اللي هو مش شرعنا او شرعنا يخالف الناس زي ما سالت السجود زي ما خالد الايه حرمت تعاليم ظهورها او الحاجه المطاع فده واضح جدا اللي ده مش شرعنا ولا يجوز العمل به بال القول بجوازي ممكن يمضي الى الكفر عن الله لو كان معلوماً بالضرورة والتبدي يعني لو كان قاطع ماشي اللي بعد كده من الجهات التانية بقى اللي هو إيه اللي هو يبقى الشرعة بإعترى ولكن إيه العالم استدل على إنكاره بدليل خفي شوف القرآن الكريم فهذا يبقى في الحالة دي بدليل خفي أو مجمل يعني في الحالة دي هيبقى لا يؤخذ به لا يأخذ به العالم يعني وإيه ولكن ما ارتبت على النهر بيها فأنتبقى إيه نقل للضعيف يعني يعني مش هوري يوز بستيفن ليه مشيء واحد بس فيه إشكلام كده في الموضوع لكن فيه الله على محمد وسلم تستيبون كثيرا فشفر إيه نحمد وقصد فيبنا القضاء إلا قتل قلاب ينوكره عشان مش عادة ما ينوكره ولا عشان هو رجحان مش عادة لا والظاهر نحنا لا نوكره نقاطل قلاب لا نوكره ولكن لحديث حالة لا تتكرر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يوجد أحد لأتيتها وحدي أما هذا الشخص سيأتوب الله عز وجل عليه الشفاء واللي هو يكون سرًا في شفاء وقديه يوم القيامة وليمشي مش موجودة حلاه من خلاص من عالمك. وظيفة لا يقصو عليه شيء لا عليه أي شيء. يعني لا نكروه يعني لو عندنا علم يعني فلينا الله الشفاء ومش هاي صار في الدنيا. ماشين بس مش موجودة الحلا مش موجودة أصلاً في واحد <تصفيق> لا <تصفيق> علمه إلا النبي سيدنا موسى نخلط سعين رجل من إذا برضو ده شرعينا ما جاءت بحاجة من ده ده نظر فينه ولا برضو لا هو فين كلا إحنا مش هنمكن نسم هذا الفعل لأنه هيشو شعر إن شعر المسألة بتاعتنا هل نعمل بها ولا لا في المسألة المقادلة ما فيش حالة نحن نعمل بيها، نفسي هنم إيه يعني موزيح. فإحنا كلامنا هنا هل شرع المقادلة هل يأتي الشرع بتأيدي والأخير؟ هل نعمل به؟ طبعا ايه عمل بالنسبة لنا؟ ذاك كرام، هل ولكن انا عشان ننكره ايه عشان هو شرعا عشان ربنا شرعه وقتها لقومه انا عشان ننكره على الوقت يا عزمان؟ ننكره اه لو كان الصور في الموضوع. بيش i don't, and I don't get to do so. Tak. Alhamdulillah, se sáma se